درا انسى الطيب في قلبي ذكرى اللي راحل بلا وداع ذاك اللي ما جاني مننا تجريح واحلامنا وياني راحت هدر. راحت هباء بلا وداعان ذاك اللي ما جاني بنا تجريح وحلامنا ويا الريح راحة هدر راحة هباء يا ربي الهمني أقدر أنسى وطيب في ذكرى اللي رحل لا وداع ذاك اللي مجاني منا تجريح وحلمنا وي الريح رجائي وحايي غاب وبقى روح قريبة عني راح واخد معاه الافراح يا وش بقى ليه ما اراح والدنيا دي مثل الضي عايش في أرجائي وحاي غاب وبقات وحاق ريبان عني راح معاه الأفراح يا وش بقالي ما راح والدنيا دي دنيا غريبة في كل شي مثل الضي Ay, shu ya rja'i wa hay, thabu bqat, ruh